سورة النمل بسم الله الرحمن الرحيم تاسين تلك آيات القرآن وكتاب المبين هدن وبشراء المؤمنين الذين يقيمون الصلاة ويوتون الزكاة وهم بالآخرتهم يوقنون السورة أغطوف سيسمى الربين ذا حنين يتشورد الحنان في الذلية للقرآن ذي الكتاب ذي تبينا ذو الله يكذوه الشر يوذي اللان الممنين المؤمنين وذي تحكر نتظلي تشكين المال نفسهم وشكن وشل خرف إن الذين لا يؤمنون بلا آخرة لهم أعمالهم فهم يعملون أولئك الذين لهم سوء العذاب وهم في الآخرته مرخسرون وذو أن نمي نسل خرث أنزين سنين خدما مردين عند الحون أذو إذاك النقس عان إذا عتف النقس شحان خسرنا تصدر خرث وإنك لتلق القرآن من لد حكيم عليم إذ قال موسى لأهله إني آنست نارا شاتيكم منها بخبر نواطيكم بشهاب قبش لعلكم تصلون اسني يوسفيد القران غاروني يسني نكسرهان رارميشوري جاي لحد جنموشام غيغشوريش اقلي نظري فيمس او الدوير غادي يشرو خبر نغد دا وقت الشفوت اككنين فالما جاءها نودي أن بورك من في النار ومن حولها وسبحان الله رب العالمين يا موسى إنه أنا الله العزيز الحكيم متبضيس رفي غريع يبوره إلا أن ذي ثمس يذوني الجهاز أعلى ربي ذي الشنيس إذن اتفاب تخلقيت أموسى أثان ذنك يضرب به النشوى غلاب يسنذ يضبر رمور وألقي عصاك فالما رآها تهتز كأنها جان قل مدبرا ولم يعقب يا موسى لا تخف إني لا يخاف لدي المرسلون إلا من ظلم ثم بدل حسن بعد شوء فإني غفور رحيم si tɛkaik mi tt-eḍra alla tettḥric amezremmen xfian zzi yerwel ur d-ixrib inna-as:A Musa ur ttagad ur ttaggaden ɣ-i widak i d-ittwaceggɛen حca win akken iḍerman ma yuɣal ɣer wayen yelhan ṭṭخرri wayen n وادخل يدك في جيبك تخرج بيضاء من غير سوء في تي شيايات الى فرعون وقومه انهم كانوا قوم فاشقين شمه فوشتك يديروا خناق ادي الفغ يشرحوا واليوضين يوذيت السار ماجيف فلما جاءتهم آياتنا مبصرة قالوا هذا شحر مبين وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوى فانظر كيف كان عاقبة المفسدين إمكنتني دوسات الليثن غذنن أنن وقفن الشحور نكرنتت يرنان حصان ذقل صحت ذنما لا يكذ الكبر اسم قرم في سجران أبو ذاكي السفسد ولقد آتينا داود وسليمان علما وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده المؤمنين ووره سليمان داود وقال يا أيها الناس علمنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء إن هذا لهو الفضل المبين نفكيزن ثاموسنير اي داود اذ سليمان اننا سنحمد ربي يغي فضل غفط عس ذي العباد السلمومنين سليمان يورث داود ينيسن أم الدين انفهمسن نير الضيور كل شي من السعثورن خوص اذويذ الفضل لامقران وحشل لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على واد النمل قالت النملة يا أيها النمل ادخلوا مساكنكم لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون أن نجمع نزد سليمان نعسكرس ذي الجن والإنس أذر الضيور نهنس ضعون مب دون سيغ زروطو هنيا شي وسطو طوف اثوظفين غاش خشمم شي خا من نحوتو وندا يخط يعف سليمان هذا راسك رش روخين فتب من قولها وقاد رب اوجاعني ان نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وانعمنا صالحا رضاه وادخلني برحمتك في عبادك صالحين نتشاغيزم مشتفسا مكسرمي ووريس انيس ابا فينوم وفقين اشكر النعمه انك ندنا على مخفلي يوم مكنني ذرول دنيو وخدمار شرحت الغيم يجرب ادي وتفقد الطير فقال ما لي لا الهدهد أم كان من الغائبين لا أعذبنه عذابا شديدا أو لا أذبحنه أو لا ياتيني بسلطاني المبين إسفقدسني رضيور إني سيغرك رضيغر تكوخ الهدهد عنيد الغيبي قلا لذعت سفغرا تفق السيح نغث زلوسي مزلع مرد بس بيرقا فما كث غير بعيد فقال أحط بما لم تحط به وجئتك من سبأ بنبأ يقين ما شنطسيني قيم يقري ساد ينا يسيمي ديوسان أقري زرغين ورث زرير أبو غايد في سبأ تمر في اليمن لخفر ورنس عن إني وجدت مرأة تملكهم وأوتيت من كل شيء ولها عشف عظيم وجدتها وقومها يشجدون للشمس من دون الله وزيّن لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون وفي أغثنت حكميثا أثم الطوث سعى كل شيء ذر عرش ورجمة الشبان العرش ذكر سين السلطان وفي غتن التهذر القميس أجشجد نسيطيج ماشي يا ربي يزين سن الشيطان لعمال نسن يستفغثني وبريد يعقصني دينني ألا يشجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات وضرب ويعلم ما يخفون وما يعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم أريد تسجدني يا ربي واندي سفو غنيني فرن ذي جنوان نغذير قاعا يعرم سوينك نفرن ذوينك اندي سخنان ربي ينورش ويظ ذبب العاشر رحمن قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقيه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون إنيس ومن بعد نظر ماتيش هنا في شذو روحاويه سافراتينو استوردت المدغورسان بعيد ثم قرر درن قال يا ايها الملأ وانجئ القي الى كتاب كريم انه من سليمان وانه بسم الله الرحمن الرحيم ألا تعلو علي واتوني مسلمين تنيسا أرعقال تسيد صفرات سرها غر سليمان دوسا أثانو ويذكت بن ذيس بسيس من ربي تحنين بسم الله الرحمن الرحيم ويتم غر ثرف اللي أشتد غورن قالت يا أيها الملأ وفتوني في أمري ما كنت قاطعة النمر حتى تشهدون تنيسا نلعقوال ضبرت فلنمك أخذ مغ والخدماء شرى اللمر حشمتك مديس قالوا نحن أولو قوة وأولو بأس شديد ولمر إليك فانظري ماذا تامرين أن الناس نكونين سعان القوة ذي غير ذي طرع الضبر اللومور ذي دام مقص وشعر عضا مرض قالت ان الملوك إذا دخلوا قرية نفسدوها وجعلوا أعزة أهلها أذلة وكذلك يفعلون تنيس إغلي ذن مركش من يوث مورث السفتاثن سذلون ويد عزيزن كمولانيس سن وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع الموصلون أقرس الشقع ثنتشت هذ رغض شدرا وذا ريس وشقعا فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بلنتم بهديتكم تفرحون أرجع إليهم فلناتي إنهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرج إنهم منها أذلة وهم صاغرون ثنتشت ضد سليمان ينا أيد في كم الشيء أيدني يدفك, يدفك ربي خير ببيني وين دفك ادخلوا نري فرحا الثنتشت قيلين وين وغير غرصنا ثانا دناش سرعسكر مرزمرا أثذن السفغضيس مذروريس وحقرا قال يا أيها الملأويكم ياتيني بعشها قبل أن ياتوني مسلمين إن يسن العقار ويديونا العشيس قبرد السنسر فغنسا قال عفريت من الجن أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوين مين إن يسيون عفيث ذيرجلون اكتداويق قبلسك رضق مضيقيف أقلين كينيز مرغاش يرنغد حرففلاش قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقر عنده قال هذا من فضل ربي لبلوني أشكر أمكفور ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم إني سوى النيس عان شلال عرم ذي الكتاب في الكتديوين قبر الدمر بشتيطيخ مثل ذريق عبد الزغورس إني السثن وقير ذي الفضل لمن بفيو اي جرب ما فشكر نغادر نكره غير خريش شكرا يمك شكر بما نيش ما ذو انك ني نكرم حسن ربي در غنيه ويشوري ليدم شح قال نكيلو لها عشاء من تهتدي ام تكون من الذين لا يهتدون ان يس في ذي العرشي سيوك ننظر ميلة عقر غالع فلما جاءت قيل أهاكذا عرشك قالت كأنه هو وأوتين العلم من قبلها وكنا مسلمين مدبضننس مكاث رعشينم يسعيد فلن يسعى ما كنت هو إن يسعى قَوْرِشٍ الَّذِينَ سُلْمَانُ وَشَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنَّهَا كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ كَافِرِينَ يَزْغَيْنَ يَزْغَيْنَ فِي اللَّهِ يُعَبِّدْنَ الشَّجَرَةَ الرَّبِيَّةَ الَّذِي قَوْمُهُ قال إنه صرح ممرد من قوارير قال رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين أننا حشم نس حشما لعليا متظرع تنوث لما يشثهم رقاعي نس ترفذ ذرع في ضرنيس إن نيس أراد لعليا يذنن سدجاج القوارن إن زيغا نظر مغيماني أقلي من أغذ سليمان أشرب بي خرقيف ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن أعبد الله فإذا هم فريقان يختصمون أنشج عزن دي ثمود إهماس صالح إشنينان عابد ثرب كرن فرقان أغافسين يعرف نسنغن قال يا قوم لم تستعجلون بالسيئة قبل حسنة للا تستغفرون الله لعلكم ترحمون إن يسم القمي أي غركك تحرم أروينا ندير في الجام أي نكن نجرهان أي غرور تستغفرم يرون ذبفنوان أكلم هذا كنرحم قالوا الطيار نابك وبما معك قال طائركم عند الله بل أنتم قوم تهتنون أنن أرنبح في الله ولفذي لنهي ذي إني سرر الحنوان هذا الأخسر أبو رب ربي لا جربكم لتجرب وكان في المدينة تسحة رهتين يفسدون في الأرض ولا يصلحون قالوا تقاسموا بالله لنوبيت انه ثم لنقول ان وليه ما شهدنا مهلك اهله واننا رصادقون اللنثم في التنير صعيم ذن حشش حش الزرقعه ما نشرح وشتنان اننا اهج اللث في الجف النعنو نتشي اكلي مولانيش ومن بعدش النير أرنحذر أندموثا نستيكو لمولانيش سنتيسيدنا نعم ومكروا مكرا ومكرنا مكرا وهم لا يشعرون فانظر كيف كان عاقبة مكرهم إنا دمرناهم وقومهم وإجمعين فتلك بيوتهم خاوية بما ظلموا إن في ذلك لآية لقوم يعلمون وأنجين الذين آمنوا وكانوا يتقون نوهني ضبرن في حلام نكنين ضبرت في حلام ينهن قلت فقنا مقرم شي يسند صق سغيرني تحيرن سن نسني غريف نكن ملان نوهني اكو رقمن سن ادي قرندي درمن ميفرمن وننا مرض العبران يوي ننجى وذيلا نمنا وذيلا نستقوثا ربي ولوط النذقال لقومه أتاتون الفاحشه وأنتم تبصرون أهنكم لتاتون بجال شهوة من دون النساء بل أنتم قوم تجحلون لطء مش نلقوميس أمكث خدمة تفضحين يلن هنوئت ولمتت أمكث عن نوميرجزن لسجج جمتلوين كنوين القومي مجهال حزب فما كان جواب فما كان جواب قومه إلا أن قالوا أخرجوا آل لوط من قريتكم إنهم أناس يتطهرون أريد جوابني القميس حشمي سنان سفغث وذكيك قربن غرلط ظرني ثدثنوا أهني ثمثني ذي مثلا يزيز ذهني منسن فأنجيناه وأده إلمرأته قدرناها من الغابرين وأمطرنا عليهم مطر فساء مطر المنذرين نجث يكثي مولانيس حشك نثام الطفيس نحسفيتس وإذن قمن نغضرد فلسن يفور لون نذير يفور أغف ذاك دس ونثرا قد الحمد لله وسلام على عباده الذين استفعوا الله خير أما تشكون يند أن أحمد أنسلم في العباديس وإذا كنت أخطار أذا ربوحيها يا خير نعضوه الدقمن ذي خلق السماوات وضرب وأنزل لكم من السماء ماء فأنبتنا به حذائق ذات بهجة ما كان لكم أن تنبتوا شجرها أهلاه مع الله بل هم قوم يعدلون ذويك <تضويل> النغايا خير نغذوينك نخرقن يجنون يكوي زرقاها يغثروا وذيك الجنيه اما انا مش تبحريني الهش لحد ماشي زي اللي زمرم هذه السمغي ما تجوريش اذا ولا انا مربي وقمناش وين في عذر اما جعل الارض قرارا وجعل خذا لها وجعل لها رواسي وجعل بين البحرين حاجزا أهلاهم مع الله بل أكثرهم لا يعلمون نgram نقا ذاى منTe 무조 يزجر ذبكت السف آكم يقوم محمس coughing يقوم قدرجت government يرثك ربها statistics thereby توفي� 7 اطسد ذي续ر challenges أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء ضر أهلاه مع الله قليلا ما تذكرون نغذوين دي قبلا وين يضروران ما يذعاث أذي كسفا لسحيف يقمك إذ غفر قعام الجل أذي يخرف ويض إلا ولنا أقرير مرد مخيم أمن يهديكم في ظلمات البر والبحر ومن يرسد الرياح نشر بين يدي رحمته أهلاه مع الله تعالى الله عما يفكون نغوينكم نشوي ليهن ذطر من أذر يطلق الدواظ أدي يزوير الزث الإحوام إلا ولنا مربع على يربي غفشري أمن يبدأ الخلق ثم يعيده ومن يرزقكم من السماء والأرض أهلاه مع الله قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين نغوين ندي في الخرق من مثل نجن دعي وذ وإنك نكون دي رزقا ذي جنيك وذي قاعة إلا وإلا إنس نويس بالفرهان مرسالة القرم قل لا يعلم من في السماوات والذي الغيب إلا الله وما يشعرون إياه يبعثون إنس الحشر ربي اجعل من سحري غفن ذجه وناظر قعام أرذرين من مذكر بل الدارك علمهم في الآخره بل هم في منها بل منها عمون أعني ذيني ملحا قد ونكنشنا نغفا خرف هلا نثنثني ذي جس شكا نهني في اللس وقال الذين كفروا إذا كنا ترابا وآباؤنا أهلنا لمخرجون لقد وعدنا هذا نحن وآباؤنا من قبل إن هذا إلا أساطير الوليين أننا سوي ذي كفراً ضغمني لذكار أن نكون الجدود النار أن غد نفع ذي الزكوان سواجئ وعذا نقبل أن نكون ذي الجدود النار وبتموش عن ذيك قسيروا في الأرض تنظروا كيف كان عاقبة المجرمين إنسان إرحو الزرقعا مقل ثمخي سجرا يهيد قلن ولا تحزن عليهم ولا تكون في ضيخ مما يمكرون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ورحجنا رفل لشان ورشيلي ذي قغفلان غفل كيو ذا لخدمان أن من ما تصحلت القرم قل عسى أن يكون رد لكم بعض الذي تشتجلون وإن ربك لذو فضل على الناس ولكن أكثرهم لا يشكرون إن شنهت أثيا ذفر ونخغي حرم أثان ربهم ذفور فضل غف مد نك الملان ولكن تصريسا وحمدنا لك شكرا وان ربك لا يدم ماتكم صدورهم وما يعلنون وما من غائبه في السماء ولا ذر في كتاب المبين وفيها امر مسويان يثرني الذمن الانسان ويوي نشنان شربا النيقفن وجن يكل رقاعا يشفذ اللوح المحفوظ إن هذا القرآن يقص على بني إسرائيل أكثر الذي هم فيه يختلفون له لهدى ورحمة للمؤمنين القرآن يحكوه يورو إسرائيل غفى تسجي مخلفا أثنتملا للرحمة يوذكني يمنا إن أرضك يخضي بينهم بحكمه وهو العزيز العليم فتوكل على الله إنك على الحق المبين البابكري حكما هي رسمت الحكمين السريس وغرفر العلم سريس الحد الشريك أنا ربي أقرك غفر حقفان إنك لا تسمع الموتى ولا تسمع الصم الدعاء اهذا ولوا مدبرين وما انت بهادي العمي عن ضلالتهم ان تسمع الا من يومن بآياتنا فهم مسلمون ولا قد سلن ولا وذاك عوضهم اوشي وليش مزين روحا اختشن ورد السراغ اذا الغرنغ في فريا انا قد سلن سليتنا نذني أفكان الطعي ربهم وإذا وقع القول عليهم خرجنا لهم دابة من الأرض تكلمهم إن الناس كانوا بآياتنا لا يوقنون مقرفة ديض رويذ سن وولن نجندنا أجند شقعت أبهمت دابة ذي القادة زندها الدار أتصمد النجلان نكرن الليث النب ويوما نحشر من كل أمة فوج من, من يكذب بآياتنا فهم يوزعون السن مرد نجمع ذي مكل بعد ذي وذا كني سيد فن الليث غد ننزل أثني ذنن النظام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 على حطر مظلمن أرثني ذي سري المنطق ألم يروا الناج عن الليل ليسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون أرغلنا لنقمد إذا استعفون ذيس جس. ذي قسى الزرن كل شي وإن يكد العالمات للقومي اللند الممنين ويوم ينفخ في الصور ففزع من في السماوات ومن في الضرب إلا من شاء الله وكلنا توه داخرين السن مصدد الفوق أدخل عنك ذيلان ذي ونغذ القعام حشو ذي فهربيا مرد السن مثليث وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون أصنع الضرطي هلال أي في حسف ربك ذن نهنمي سهن الحون ونفرش ولا ربي, ربي ونيتحكرني كل شيء أثني يعلم كالختم من, من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزاع يومئذ نامنون ومن جاء بالسيئة فكبت وجوههم في النار هل تزون إلا ما كنتم تعملون ونك ندي السسن الحسنة يا فاكثر نهني ذي الفجعب والسن أذيرين يكوه لمان مذوين دي السسن السيا أذكو بنسوذ مغرفمس بين الخضمم إنما أمرت أن بضرب هذه البردة الذي حرمها وله كل شيء وأمرت أن أكون من المسلمين وأن تلو القرآن فمن اهتدا فإنما يهتدي لنفسه ومن ظل فقل إنما أنا من منذرين إنس نقريس ومرغب أدعى بذغببت مرثا مكا وأنك النيس يقمن كل شي ذيراش اتجو مرة دك نذير هذي وين دك نشرمن ارنا د قرق القران ونديش شي من سفريه عشان ينفع يمنيش ما ثوني قضق انا ذير انش وقل الحمد لله سيريكم اياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون يلشن الحمد لله او ندشن الله يافيش اشو غرم اتشينم و بيش ماشي ديقافر عافاينا للخدمه